Allahu akbar Allahu akbar Elhamdulillahi rabbil alameen Arrahmánirrahim Malik yom din Iyâta na'budu wa Iyâta nesta'in aṣṣirāq al-mustaqīm, cirāq, azzá, ahol nem tettél يَا مَاشِئَ الْأَمْرِ إِنَّ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 وعليهم ولدان مفلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيتم وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فاصبر لحكم ربك ولا تقع منهم آزماً أو كفوراً واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً ومن الليل فاسجد له وسبح حنيلاً لنا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدنا أمثالهم تبين إن هذه تذكره فمن شاء تفضل إلى ربه سبينا وما تشاء أعد لهم عذاباً أليماً الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام الله السلام عليكم ورحمة الله